بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خير خلفه محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد الكبارات شوفي كبابات منجلوك بمي للرأس ظنة منتجامر الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله يتوصلون خوان بمستوى بذولموチャتلحروチャчин سايوقط ييجببت قالوت سثت لتقربوا الى الله كبائر رمي الكبائر الذهبي الزواجر الهيتمي كتاب الكبائر شب حمال عبد الوهاب لا ليلو كيم ما شا يخورك ما زي قد إليه علف علف اللو توقع قمار لا تصدقين منوغ المراهب الترهيم والترهيم المندري ليلو كيم يعني سواحكو على الياء الجروج المذكر الرابع حساب العمل الصالح خير سرعه تنتقل كسراقه الروح بزي القول أه... تتلاقى الجنود في الدكاتب يمكن الجنودين يتوقفوا عندما تتلاقى الجنود كلتلقوا شكل في بالله وحده الله سبحانه وتعالى ما الشر الجنود يجي الجنود عادلين يوراً كسوب على ما نسويه كسوب كفا دمو كفر ببال الله لما تكررش على مكان ما نفعله إنه ذهني فلالله ومجلوت لمثوا من النقر أمارات عند الله نبي عليه الصلاة والسلام قمتوا على حديثات شعرين الدولة إذا أمرتكم بشيء انفقتوا منه واستطعتوا عندنا درار جمية جزاست لاتماتوا هنا هالسا سرونهم يورد وإذا نهيتكم عن شيء ላንቲ ነገር ደሞ ስለ ከለከላ ሰከለከላቱ ደሞ ምን አርጓሉ ፈጭተኒቡ ሁሉ ልምተውት ያሉት ስለዚህ አንድ ነገር አትስራ ማለት ተው ማለት ግዜ የሚሰጠው ነገር አለ መተው ዋልችም ደምዱማችለው መተው አለ መስራ እንዴ ያብቻል አርግያልኩን ነገር ግን አቁህያቻ ነው ይhall ነው ተሰራው ነው ልክ ነው ጥሩ ስለዚህ የ ረከለከሉ ወንጀሎችን كاوقناچو مكهو سلوهر له متو بوزو ديزايف اكبر الكبائر النبي صلى الله عليه وسلم قال له حديث ابو هريره ان لم يقول على ان بي او تخبئ تذائق او ينجو قلوب تلالك ما يبالو تلقول دين دراتو ني بلا صحابوچ حيقو صحابوچ قالوا بلا يا رسول الله او ينجرون بلاوچ قال انشراك بالله ان الله سبحانه وتعالى ما غرات له الله سبحانه وتعالى ما داه وزاينت زرف حاله وسط جنب بتل تنشمونه بتلك نجر كالله ترى له الا ناكل ماغارات وين بنطبطب عليه ارجني انتو كالله مهر يمشرشا يميزغا تسوي له ان الله لا يغفر من يفرك به ويغفر من دون ذلك لمن جاء الله سبحانه وتعالى بالله بأ ما جرات دايبرم كما جرات بتاچي على الوندين دفلغو يجيلال ما, ما دوله مالت ما هو اقل من كسفه كالس بلا يالوا كفر وما ايمار تشبال ثتني عقوق الوالدين عليه الصلاه والسلام يولادوجن حق مراداد يولادوجن حق على بتقو ثتني وكانا متكئا اللي يترجفوا ولا ينبروت انا الاولىنا علاه علاه قولوا زورو علاه شهاده الزور علاه قولوا زور علاه شهاده الزور يرم ابو ريراميل عندهم ملنو ذم باو يا الله بتيلو يهن النجر اللي تو دناكر حتى قلنا لذيذ سوست ويندرج درجاته عند باي هو لو لن تتلا لا قول دروج اشهد بالله كثير يا صباح الله علينا لكذاك قلت له يا ولد اتحكم معي حاسس مسكر يحسس لغغر طعام عدني يا ممون كشغاره ابو متفصطه تفطر يا ممون يا ملكات انيام يوم هم بال بال الزمن خصوصمون جروح سوزندا تشلا يتمروا شكر بالله طعام لو سوتها ساهو يادربايا وي مقابرو وي ذريحه يالله يطيه وي قرو عن دورو بني كبرال لوها موسي ماكاري كبرال الهو قدامين وي كبرال لهو ما خسون لهو سجن مين بيقول ازي انزي قموچوس منال له بيقول لهو لهتش بيقول قلوتشو كالا منباتشو لمندو يجي ياعتبره رو منال خوروبغارای ییجو جیلانی میید والله کقدامی غارای ییجو خضر اندی والله سنجه ناماکسنی ندیو اتلایو والله سبحان الله والله کلاچن قبر کاپچ ندچاتن حساباتن ندچاتن انی آدرام نئ انی مماتاو بیروم کندای بوقدامئ کندای بتلایو قنوش غار ایتایا ወልዮች ጋር ህይወታችንን ያስተሳሰርን ሰዎች ውስጥ አጥተን እንዘልሽ እነዚህ ነገሮች የሁነ ተቀምይሰጦኛል ብለንምና ምን ይሁን እንደሆነ ፈለቱ በልአን አሁን ወጥቶኛልና ያስፈልጋል። ይግድ ሰው እስከሚነግርህ ድረስ መጠበቅ አለብህ። እስከውስ ከመይ ነግርህ ድረስ መጠበቅ አለብህ። ዛሬ ነገ ነገውያን የቀብር ጉዳይ ያስተሳሰርሽበት። እኛ እኔ እንደሚሰማው እንመረዳው ከሆነ ሩቀነ ሽርጉድ የሚል ሰው ከጀላኔ ጋራ የሆነ ጉዳይ አለ ጀላኔ አንትነገር ያደርጉልኛል ብሉ ያምናል ኸድር ምባልው ቅዳሚ የሆነ ነገር አላቸው ብሎ የሚያምን ხርቅ بيقول ጅብናል ከላይ እንኳን የሚያደንለው ኸድር موسی እንኳን በተንሽ ጊዜ ላይ ነይቅታ ተጊዜ ነው ልማ ਰਹበይ ነው ሰውዬ እንንሽ ጊዜ አንተ ኸድርን ما ناقرن هينا يا خاطر بنام يا خاطر بنام يا عبدو يدورو يا يا بنام يا يا بنام مين الحركه دي اشاء اندى شحفوجين اندى شابر قادر جيلان يعلو شايخوت ما احدش يقطر باش يمقطروا شايخوت الناس اللي عندها عندها تشو قلصاتها تشو دقيقه يد بدقيقه بنكفحها فلاتو يا درس ስለዚህ هي الجننت اللي بقى знається як Scroll facilement англісток... mini 대кус Nina Judel,и чекала, деябто виявшла. вольфі vos, а тут колоіння куліма булл shameful тому, вони cả Sisters хороші до... ...дивизun Welcomevarimи. Св Nós не оч téc officially сп Obrig Vie сказав nós, мы الشرك جزاؤه بظننا تشيما لا فوج بالله درا اكبر الكبائر الشركيه بالاصلي الشركه في تصرفاتك يادله اكبر الكبائر ليس الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بدلت اكبر الرباع الدراجون ينهلون شرك اللهم اي ما رميتكم الرسول رسالين شركنا الله سبحانه وتعالى الشرك الباشر في اي مو تنسب اجنت لم يستقبلوا بالصلاه ندمر هناك موجبات موجبات لا أسعى إما الميارد. ردونا قدر شركنا لا عالي عالي عالي جنة إما ردونا قدر توحيرنا قدرنا شك الله يمترسل شك الله على الإعادة قلنا وغنظنا سبكاكا خالكنا مخبوكا لكباكا الله تعالى الله سبحانه وتعالى يحفظنا وإياه من الشبك وأهله فلذي يشركنا قرن داولا للنس أي خوفا محمرة سبعة تنين للناس تلك حيث يبقى مالفنا ورزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته